فلما ذهبوا بِهِ وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء قالوا يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى في يدي تذذب قال فانسوا لكم انفسكم انرا فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون فَأَوْسَنَهُ وَالِدُهُمْ فَأَذْلَبَهُ وَهُوَ قَالَا يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَخْرَهُ بِضَاعَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ضَخِصٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه سكما وعيما وكذلك نجد المسلمين